أخواني الأحبة هذا هو الدرس الأخير من سلسلة دروسنا رمضانيات وقد أزف الرحيل وكما قال شاعر لكل شيء إذا ما تم نقصانه فلا يغرى بطيب العيش إنسانه فالحياة هي هذه تبدأ ثم تكبر ثم تنتهي وهكذا صمنا بفضل الله تبارك وتعالى شهر رمضان وَقُمْنَا لَيْلَهُ وَتَلَوْنَا كِتَابَهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى وقد آن الأوان لأن نطوي هذه الصفحة على أمل أن يوفقنا الله سبحانه وتعالى إلى رمضان آخر ورمضانات أخر إنه على ذلك قد ينب الإجابة جدير ولا شك أن وداعنا لشهر رمضان يؤلمنا ونتمنى كما قال كما جاء في الأثر لو لو يعلم الناس ما في رمضان نتمنى أن يكون الدهر كله رمضان فهذه الأيام الجميلة والنفحات المباركة حقيقة لم ما زلنا مشتاقين لها نأمل أن نستفيد منها وقد أدينا في شهر رمضان في حق الله عز وجل القليل القليل مما كان ينبغي لنا أن نؤديه ولا يمكننا إلا أن نعترف بالتقصير في ذات الله سبحانه وتعالى سائلينه عز وجل أن يغفر لنا ويتجاوز عنا ويتوب علينا إنه على ذلك قدير ويجود جدير وقد تحدثنا في الحلقة الماضية عن أحكام زكاة الفطر وعن صلاة العيدين عيد الفطر وبقي الآن بعد أن طوينا كل شعائر وأحكام شهر رمضان وما يتعلق به بقي أن ننبه إخواننا وننبه نفسي قبل ذلك كله على أمور هامة علينا جميعا أن نتداركها ونست وننتبه لها انتهى رمضان وجاء شوال لا تنسى صيام الست من شوال لأن الحبيب صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان وأتبعه ستة من شوال كان كصيام الدهر كيف ثلاثون يوما والحسنة في عشر فهو فهي ثلاثمائة يوم والستة أيام في عشرة فهي ستون يوما ستون وثلاثمائة يوم هي السنة كلها ثم إذا لازمت ذلك كله فكأنك صمت الدهر كله وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء رب رمضان الذي عبدته ودخلت المسجد من أجله وحافظت على صلاة الفجر وحافظت على تلاوة كتاب الله ورأيناك تتلوه آناء الليل وأطراف النهار ورأينا المصحف لا يسقط من يدك هو رب شوال وهو رب ذي القعدة وهو رب السنة كلها فاحرص على أن تلازم هذه العبادات المباركات في السنة كلها إذا كان رمضان قد انتهى بخيره وبركاته ونفحاته فلا زال في السنة كلها أيام فاضلات يستحب لك أخي الحبيب أن تصومها وإذا كان ليل رمضان قد انتهى بقيامه وتهجده وتراويحه فلا زال عندك قيام الليل والنبي صلى الله عليه وسلم يقول عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين من قبلكم وقال صلوات ربي ربه وسلم أفضل الصلاة بعد الفريضة قيام الليل فلا تفرط في هذه الصلاة العظيمة التي هي شعار الصالحين لا تفرض فيها ولو لركعات قبيل الفجر وأما الحديث عن صلاة الفجر في وقتها وفي المسجد فهذا من باب تحصير الحاصل وأعيذك بالله أن تحرص على صلاة الفجر في المسجد في رمضان فإذا جاء شوال تركت المسجد ولم ترفع به رأسا وصليت صلاة الفجر في بيتك أو صليت صلاة الفجر مع الضحى قبل الخروج إلى عملك أو صليت صلاة الفجر عندما تستيقظ في أي وقت عياذا بالله من ذلك فإن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا الذنوب والمعاصي التي أمرت بتركها في نهار الرمضان هي الذنوب والمعاصي التي تؤمر بتركها دوما فاحرص أخي على ترك الغيبة والنميمة وسب الناس وشتمهم واللغو والرفث وما إلى ذلك من الكلمات القبيحة فإن أكثر ما يكب الناس على وجوههم في النار حصائد ألسنتهم فاحرص على لسانك هذا أن يقول إلا الخير واحرص على عينك هذه أن ترى إلا ما أحلى الله سبحانه وتعالى له واحرص على بقية جوارحك ألا تكون إلا فيما يرضي الله سبحانه وتعالى هذا الذي يستفيده المرء من شهر رمضان رمضان تزودت منه واستفدت منه فاستمر وذلك علامة القبول وعلامة النجاح أنك استفدت من الشهر فاستمر على ما أنت عليه من الخيرات ولا تجعل الدنيا تغلبك لا تجعل الدنيا تغلبك وتنتصر عليك وتعركك في همومها ومشاكلها فكما قال العامة شيء لربي وشيء لقلبي ولكن اجعل الأمر كله لله سبحانه وتعالى ولا تنسى نصيبك من الدنيا فذاك لقلبك ولكن احرص على أن يكون العمل لله سبحانه وتعالى وفي سبيل الله وفي مرضاة الله عز وجل عيدكم مبارك سعيد وتقبل الله صيامكم وقيامكم وتقبل سائر أعمالكم ولنا جميعا معاشر الإخوة الأحبة وعلى أمل أن نلتقي في سلسلة جديدة وحلقات طيبة في الأيام المقبلة إن شاء الله نشكر إخوانا الذين سهروا على هذا البرنامج ونشكركم جميعا على أن لازمتمونا في هذا الشهر الفضيل ونسأل الله يتقبل منا ومنكم سائر الأعمال ويسدد خطانا إنه ولي ذلك والقادر عليه الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته تلقاك الهدور ضيف الأمان والسرور فيك العطايا وال.